أشهد, اشهد ان, أن محمد أن محمد رسول الله, الله. حي, حي على الفدا Heyya al <Christina> al ala al-Falaq ala al falaf. يا على الفناح الله اكبر ربنا ง إلى nơi இல்லំ Đโ